بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ترجمة القاضي الامام عيار اسمه ونسبه هو الامام العلامه الحافظ الاوحد شيخ الإسلام القاضي ابو الفضل عيار بن موسى بن عيار نعم بن, بن موسى بن عيار يحصلي الاندلسي ثم السلفي والمالكي استقر اجداده قديما جهه الوسطى إحدى مدن جنوب الاندلس ومنها انتقلوا إلى حيث أول في لمدينة فاس ثم طرقوها إلى التي استحسنوا وفي سلتة كانت رجادة أبن فضل عيار في النسب من شعبان عام 76 لم يحمل الخارج الأمة في وأول, وأول شيء أخذ عن الحافظ أبي علي الغساني إجازة وكان يمكنه السنة منه فإنه لاحق من 22 الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونحن اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وسنه الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وما ناجينا من النار طبعا نحن الصبري بيان ترجمه الامام القاضي عياط صاحب كتاب الشفاء هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأحرى عن الشمائل شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا القاضي نحن نبدأ في ترجمته لنا من, يعني من حقه علينا ما دمنا أننا نتناول كتابه فمن حقه أننا نبدأ ان نبين ترجمة مجازة عن صاحب الكتاب لأن نص الله سبحانه وتعالى ميزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما قدمه طبعا القاضي عياط من علماء المالكيه طبعا وكما سنعلم انه توفي ودفن بمراكش كما سيأتي بعد ذلك القاضي عياط كان من علماء المالكيه وله مؤلفات كثره سواء كان في جانب الحديث أو الفقه أيضاً وهذا سنعلم من خلال ذكر بعض مؤلفات منها المخطوط ومنها المطبوع يعني ما هناك المخطوط ما زال في طي الكتمان يحتاج من يمشد الغبار عنه وطبعاً المطبوع من الذي بين أيدينا فهو مطبوع غيرها من الكتب كما سنعرف إن شاء الله تعالى الذي استوقفني في ترجمته اولا حتى يعلم كثير من الناس ان العلم لا يقتصر على الصغار فحسب لان القاضي عياد كما مر معنا الان انه ينظم العلم في الحداثه معناه أنه ليس في صغر سنه لم يطلب العلم في الصغر وهناك علماء كثر ما ناموا المرتبه العليا من العلم الا بعد كبر في السن حصل لهم سبب معين جعلهم أنهم ينتفتون من شيء بشيء، فانتجو إلى طلب العلم بعد ذلك. وطلب العلم كما قلنا لا يقتصر على حدة السندي. قد يقترب الله سبحانه تعالى على من يشاء من عباده، لأن ذلك فضل الله يتيه. ما يشاء الله ذو الفضل العظيم. وهناك كما قلنا جملة من أهل العلم من طلب العلم على الكبر وليس على الصغر. ومنهم من أعدزوا العلم. في صغره وما فتح عليه إلا بعد الكبار ومنهم من ترك يعني طلب العلم فنون معينة ولم يعني يكون له الباع فيها بل تركها لصعوبتها وتجده بعد فترة من الزمن أنه صار مبرزا في ذلك الفن الذي استصعب عليه في اول الأمر لك حالنا الآن كثير من طلبة العلم كثير من طلبة العلم بمجرد أنهم طبعا يغلق عليه الباب في فن من الفنون يترك ويولي هاربا نحن الآن الحمد لله رب العالمين نريد حتى في هؤلاء الذين هم موجودون لأن الخير نزال في الأمة إلا أنهم تجد طلبة العلم تمنيا فحسب انتبه العلم الآن صار بالتمني يعني يتمنى طالب العلم ان يصير عالما ولكن كيف يريد ذلك؟ يريده على هواه على طريقته ها؟ يعني لا يريد أن يتحدى المنهجية التي اتصار عليها أهل العلم والتي وضعها البري جل وعلا لأنها بمسألة علم وضعها البري جل وعلا حتى يصل في ذلك تستعجل الأمور فيريد الأمور أن تكون آه يعني ما يطلب العلم صباحا وما تغرب عليه الشمس إلا وصار يؤمن هي هاته هي هاته آه. العلم هذا لا ينال بالتمني ولا بالتحلي لا إنما يحتاج إلى جهد جهيد جهد جهيد وصبر وتحمل آه. زيادة على التمرس زيادة على الحفظ زيادة على أشياء وطول زمان طول زمان يعني عن أقل أنك تجد السنوات وأنت تطلب العلم ومع طلبك للعلم قد يفتح الله عليك وقد لا يفتح فتجد نفسك أنك لست من أحبه فإذا عليك أن ترضى بما قسم الله لك فإذا تحمد الله عز وجل أنك عن اقل كما عودناكم دائما وننصحكم ونوجهكم بذلك وهو أن الإنسان عليه أن يأتي وينوي في قرار نفسه أنه يريد طلب العلم يعني ينوي تلك النية قد يتنسل أو ليصل لمسألة أخرى عموة عند ربي ولكن على الأقل أنك تنال الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من سلك علما أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه اذا ما عملكوش مغبونين لا نكون مغبون باننا نترك يعني مجرد بالاجليس ونريد ان نجلس يحفنا الملائكه تغشانا الرحمه والحمد لله رب العالمين لا شك ان هذا جميل أه؟ ولكن أه؟ ما تركش هذا الفضل الذي هو من سلك طريقا ينتمس إليك ومن يدرك هذا قد يحبب إليك ولا شك هذا نور ولا شك أنك تجد وقد تكون اراد الله بك خيرا كما قلنا ومن بينه أه؟ أعلمنا الذي بين أيدينا هو ما فرض العلم إلا على كبر وليس على حدثة معه تحدث ولده ابو عبد الله محمد عن نشاه والده فقال نشا على عفه وصيانه مرضي خلال محمود الاقوال والافعال نعم من هذه الخلق ييسر جعل الله سبحانه وتعالى من اسباب تيسير العلم على صاحبه ومن اسباب توفيق الله جل وعلا للناس يعني طلبه العلم وللناس عموما أنه بسبب خلقه ذلك الحسن الخلق الذي يتسم به يقصر عليه المسافة فكلما كنت ذا خلق كلما ارتفعته وكلما سهلت عليك الصعاب وإذا تجد جملة كل إلا من رحم ربك وقليل ما هم وتجد العكس يعني الذي لم يكن على خلق تجد كل أهل العلم إلا ولهم خلق رفيع خلق رفيع تجد عكس ذلك الذي لم يكن عنده خلق وفتح الله عليه بعد ذلك في العلم تجد أن علمه وبال عليه ولسلام تجد أن العلم صار وبال عليه معناه قد يضله الله على علم فأراد الله به سوء والعيال من الله يعني ليس الخير فعكس الذي تجده على خلق وهالي كما كنا من ترجم لهم ومن تقدم ومنهم هم أحياء تجدهم أنهم على خلق عظيم بل تتأثر بالخلق أكثر مما تتأثر بالعلم نفسه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده فقلنا أننا بد من الانتزام والحقص الشديد على اكتساب الخلق الحسن. فهو طبعا بمتابة منزلة العظمى يكفي فخرا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحا له أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحب الخلق أقرب منزلة إليه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أقرب ناس منزلة منكم أو منزلة منكم يوم القيامة أحاسينكم أخافه وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا ينال بحسن خلقي منزلة منزلة الصائب إلا النهار القائمين لذلك ليس المساله ان الانسان يتعبد الله جل وعلا بالصيام ويكثر من الصيام مثلا ويكثر من القيام وتجده بذيئا سيئا خلقا هذا لا يفيده سا صيامه ولا صراطه وما فعل من الطاعات بشيء ولان دلنا على ذلك لماذا قلنا وقد اشرنا الى هذا في دروس وحتى في الجمعة ظلم إلى أن العبادة لها أثر في تهديب النفس وما شرعت أصلا العبادة إلا لتوحيد الله أولا ثم تجدها أنها متعلقة بتهذيب النفس فإن لم تؤثر فيك عبادتك التي تعبد ما جل وعلا بها فمعنى لا لابد أن تراجع نفسك لابد أن تراجع نفسك فعندما كلما اقتربت إلى الله سبحانه وتعالى كلما وجدت نفسك في ماذا؟ داخلة في زمرة الخلق الحسن على أنه لا بد من التغيير ما تبقى على الشكل الذي أنت عليه الآن تجد الإنسان لو يأتي بعجره ومجره معنى عجره ومجره مما كان عليه من قدام فيرخي لحيته ويقصت ويبقى على ما هو آه تجد الصورة السيئة إن الظاهر وتركت الباطن مفروض باطينا وظاهرة لأن هذا شرع باطينا وظاهرة إلا أنه إصلاح الباطني مقدم على إصلاح <تصفيق> الظاهر نشوف كمبيتر ما يختلف فيتنا ليس معنا أنك تترك الظاهر حتى تصلح الباطن لا ليس هذا المراد وليس المطلوب <تصفيق> لماذا لأن كلنا سابقا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فاستطعت أن تفعله ويرزقك متابعة He is a person who is willing to do it, don't wait until I do this That's how many people say He is willing لا say We لك still لا the house Oh a little bit No, this is not to give you You don't give you anything If you are willing to do it now You are كنقولي لا هذا ليس عذرا عند الله جل وعلا ولا يقبل الله سبحانه وتعالى بل لم يوجد عدرا أصلا ذلك أنت مطالب بأن تفعل كما ولكن مطالب في نفس الوقت باصلاح ما البار لا تهتم بالظاهر اهتماما بالغا وتترك الجوهر على ما هو عليه لذلك النفس أصلا ماذا قال إن في الجسد مضغ موتها الى القلب اذا صار عفر على الجسد كله فسد فسد الجسد كله انا وهي والقلب كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا علينا معنى ان بالقلب اصلاح القلب ولا تقل في القلب ني قلنا من الالفاظ الشائعه ذكرنا في الجمع من الاخطاء الشائعه يقولك ايمان في القلب ايمان ابليس يعني ايمان القلب لانه لو في عمل صرح قلبه لا ظهر على الوجاه Take it easy to القلب Because القلب هو is الملك هو The heart عندما the القلب تظهر على جوارح الشخص بصلاح So when جوارحه heart is healed, it appears on the body القلب فهو يؤثر فيه is the على غير ذلك heart. كنت تدعي وكذبها بدك شكلك هذا الحين فأنت مجرد مُدعي لأن القلب لا زال مانا لا زال مريضا لا زال مريضا إذا فيحتاج إلى إصلاح القلب يحتاج إلى إصلاح إذا فاهتم بقلبك اهتم بقلبك فإذا العبادة التي تعبد الله جل وعلا بد أن تؤثر في تهديد النفس في تهديد النفس وكلما قصرت ووجدت نفسك أنك لازم تعبد مع قيامك بالعبادة فعليك أن تراجع انتبه راجع كما نقوله نحن بالدرجة راجع أصوارك راجع نفسك من مسألة تحتاج إلى إعادة نظر إذا نبعد وحاسب نفسك قبل أن تحاسب لماذا لا أستفيد لماذا لم يكن للعبادة أثر لماذا عن الفحشاء والمنكر ولا على الحالة لماذا تدعو إلى التقوى ولا لم أحس بها أو لم أطعمها أو لم أطعمها وهكذا فمن هذا الناحية تجد نفسك أنك بدأت في ماذا في مشوار إصلاح إصلاح ماذا إصلاح القلب كما قلنا الحسن الخلق شيء مهم جدا لماذا لأن عمله متعد إلى الغير وليس خاصرا على النفسي نعم فقال عفة مصيانة مرض الخلال يعني مقصودنا الخصال وكما محمود الأقوال قال والافعال يعني معناه انه كلامه مقبول عند الناس ولا يقول إلا خيرا ولا يسمع الناس منه إلا خيرا ولا يفعل كذلك إلا خيرا موصوف بالنبل والفهم والحق طبعا أعطى الله سبحانه وتعالى موهبا هذه موهبة ذكاء موهبة لما تختلف فيه، العقاية من عند الله جل وعلا فتجد الشخص اذكى من شخص. بعضهم يفهم بسرعة، تاني يحتاج إلى وقت، وهذه طبعا نعمة. فضل الله يتيه من يشاء. يشاء. إذا النبل طبعا هذه ترجع إلى النفس. إذا كانت له لا وعفة في الأول أنه يتعفف عن غيره. الصيانة بمعنى يصوم نفسه عن مواطن الذل عن مواطن هذه هذا يسمى صيانة النفس المدية العزة والكرامة تجيدها بلوت كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل من أئها به فجردت من غمد القناعة صارما فقطعت رجاء منهم بذبابه قال لك فلا داهيا راني واقفا في طريقي ولا داهيا راني واقفا عند بابي قال غنيهم غني على الناس كلهم اذ غني غني عن الشيء اللي به لا النهى العفه صيام انظر ها يعني معناه انه لا تفت الى معونه الناس يعني عفه نفس وصيام نعم مخصوصا بالنبل والفهم والحق طالب العلم حارسا عليه يا طالب العلم حارسا عليه ليس طلب العلم بالفهم من احنا بغنا نطوب العلم انا كنكون طالبه واذا نكون طالبه شيء والواقع شيء اخر اذا كتجيد ما جاش الشيخ اليوم حتى هو غا تيميش سبحان الله طالب علم هذا حارسا عليه سبحان الله حارسا عليه لا خير الله كما كيقولوا عندنا حنا بالداريه اش قال لقيتوها مسقيه اي <تصفيق> نعم نقول لك باش تفهمها لقيتوهاش مسقيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه ما والله الذي ربه شي واحد او تعلمون كيف يكون طلب العلم والله ما لا شيء ناخذ بل كيف كيف لا اولئك الناس طب احنا في وقت الذي كنا فيه والذي قبل مع الشعائر التي كانت موجودة الله استعن والله يعني على على من نحن عليه ما هو العلم على ما تجد بعضهم بطرت ساقهم من اجل طلب حلم بطرت ساقوه تعرفون ما الله مستعان عليه التكلا فإذلك أهل توتر من شدة البرد وهو في رحلته لطلب العلم تتولي الجلوس و الرجال ثم يضطر الى ما الى قطعها شوف ايش قطع هذا في طلبي العلمي الله اكبر سهل الله به طريقا الى الجليل الناس تربيت هذا لا في الحر ولا في البرد ولا في الارض نعم هذا ليس طلبك انتبه فاذا لا بد من نعم معظمًا عند الأشياخ من أهل العلم كثيراً مجالس لهم والاختلافين مجالسين. طبعًا عند معظم الأشياخ. معظمًا عند الأشياخ قال من أهل العلم. معناه لو هو يعظم الأشياخ والأشياخ يعظمونه لمكانته. يعظمونه لمكان وهو يعظم أهل العلم لأنه هذا متبادل كما تدين. دام. دام. فيجعل العلم لهم آه لهم مكان لهم منزلة. انتبه لبدا من احترام المنزلة احترام المنزلة عند انتقاصك من أهل العلم تكون وبالا عليك على لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم حماه للشريعة انتبه حماة للشريعة هم الذابين عن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما تنتقص أنت منهم انتقاصك هذا يبتليك الله جل وعلا ويمتلك وَهَذَا من اعظم البلاء وهو موت القلب يعني انتكس ختم الله على قلوبهم فانتبه انتقاص المسخره ويديرهم بلاصه الخبير باش يضحك بهم الناس ثم انتبه ان لله وانه ال نعم شو يا خو بسخة الذي جلس إليهم هياب وأفاد من معارفهم في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام والنحو واللغة والأدب القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والخطيب وأبو قاسم عبد الرحمن العافري وأبو محمد عبد الغال بن يوسف السالمي وأبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي ففي حلقات هؤلاء الشيوخ وأمثالهم استوت الشخصية هياض العلمية <تصفيق> طبعاً إن العلم في إشارة أنه في ذكر مشايخ الذين درس عليهم معناها لا أن الحب العلمي عليه أن, أن يتبع السنن تعرفون معنى السنن؟ آه معناها الطريقة يعني الذي سنها الله سبحانه وتعالى بعباده وهو أنه ما يمكن إنساناً أن يدرس لنفسه. ما يستمر بالعصامة اي स्वामी داين بيقول لك من طلب العلم بغير شيخ اه ضل ضل ويدرك العلم يطلب الا بمن الا على شيخ من سلسله هذا هو السند سلسله في السند هو حدثني فلان عن فلان نعم من عند عن فلان ثاني شيخه شيخه عن فلانين عن شيخ وشيخه شيخه وهكذا فإذلك آه لولا استند لقال في الدين ما شاء آه آه وما شاء آه أو لقيل في الدين ما ليس منهم ودع كما قال ابن سيرين فلما قتل اللغة والعياذ بالله وأهل الأهواء قال سموا لنا رجالكم تنعلم من هذا العلم من أين أخذتمه وهذا هو حفظ الدين ليس هناك ميزة امه محمد صلى الله عليه وسلم بما ميز بها وهي اتصال السماء اتصال السند فإذا تجد ان العلم يؤخذ عن عن عن وهكذا الى طبعا منتهى الى منتهى نعم الرحله العلميه راح الى الاندلس في طلب العلم عده رحل لعل اولها ان تكون تلك التي لقي فيها من شيوخ العلم أبا الحسن علي التنوخي في على ما يصرحه نفسه في الغنيه أما اشهرها فهي تلك التي تحدث عنها ولده في التعريف وتناقلها من بعد المترجمون به جيلا بعد جيل وهي التي قام بها بعد أن كان له في العلم حظ وافر ووجه السافر وعنده دوابين أغفال لم تفتح لهم على الشيوخ أغفال نعم حد ما ورد في كتاب امير المسلمين علي بن تاشفين إلى القاضي بن حمدين مم. قاضي الجماعة بقرطبه لشأن القاضي عيار والعمل على قضاء وقره من حمدين نعم وقد استغرقت هذه الرحلة أزيد من سنة من منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة إلى السابع من جمادى الآخرة. ننتبه أن العلم كانوا يتركون كل شيء من أجل من أجل العلم. تبه من أجل طلبي العلم والنيل المراكز العليا فيه ولذلك كانت الروح له يعني لطلبي العلم ويقولون أن أنتنا العلم إلى بستة وذكروا منها. ها؟ الترحل معناه انك ترحل لطلب العلم على المشايخ ان تسنى لنا طبعا ذلك لا يمكن للانسان الرحل كيف انه يرحل تجد منه مثلا شوف ابن القاسم نفسه لم تكن للذاكره صاحب المدونه انتبه انه سافر الى الامام المالك بالمدينه ليطلب العلم فخيار زوجته وقيل إن كانت من أقاربه فخيارها وهي حامل بين المكوت بعد أن يعني أن يسرحها صراحاً جميلاً لأنه قال أنا ذاهب إلى طلب العلم والله ولا أدري ما الله فعل بي معنى معنى ومشي خرج ديالله سار في طلب العلم إن جدي صرحتك صراحاً جميلاً وإين أردت المكوتة حتى الرجوع فهذا لك لأن الأمر يرجع إليها ليس لا لأن المفروض هو شرعا أنه لا يتعدى وقت معين في ترك زوجته لأن هذا هو الشرع اذا إذا خيرها واختار فيها فقد تنازلت عن حقها طبعا يرجع إليها فاختارت أنت بخا حتى يرجعها انتبه فخرج طالبا للعلم جلس ملازما للإمام مالك لمدة سبعة عشر سنة لا الله <تصفيق> محمد رسول الله فجاء شو القصة غريبة كيف ترك لما ترك ولده في بطنها كان يعلم أو لا يعلم الله تعالى أعلم ظاهر أنه معظم كان يعلم شاهد عندنا أنه جاء بعد فترة جاء صبي على سنه حوالي بين الثامنة عشر والواحد والعشرين لأن الشك مني عن قليلاً فالشاهد عندنا أنه جاء يبحث في المدينة عن ابن قاسم من هذا ابنه سافر إلى المدينة ليبحث عن أبيه وكان ملتمس فلما رآه قبّله كما يقبل الولد والده وقال لا تعلم أنا تعلم من أنا خلنا فقال أنا ابنك الذي تركته في بطن أمه في كبر السن سبحانك رب كل هذا في ماذا؟ في أن تطلب يعني أنظر الناس كانوا يتركون أشياء كثيرة لسبب أن طلب العلم في ذلك الرحلة فلا تضم أن هؤلاء لماذا نقول جزاهم الله وخيراً عما قدمه للإسلام والمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى قيدهم فلن ينال هذا العلم إلا من أراد الله به خيراً لأنه اختيار انتبه هو اختيار اصطفاء من الله جل وعلا لأنه جعلهم ورثة الأنبياء فلما جعلهم ورثة الأنبياء اهدموا اصطفاء انتبه لان اصطفى الله جل وعلا الانبياء وجعل اولئك الورى كذلك مصطفون منه ويدلك ليس كله من طلب الميلاده الا ما اصطفاه الله عز وجل اختاره ما الله سبحانه وكونا منهم فاذلك تجعل نفسك ما موهوبه لله جلاء وعلا لمن لانك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومنزلة العلماء ليس كمثلها منزلة إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العالم على العابدين كمنزلة على أدناكم كما قال عليه الصلاة والسلام نعم لقي خلال ذلك الأعلام من الشيوخ المسندين والمدرسين البارعين أنثار القاضي عبد الله محمد بن حمدين وابي حسين بن صراج وابي محمد بن عتاب وابي علي الصدفي يوسع في حلقهم روايته ويعلي سنده م. نعم طبعا يوسع فيه الحلق رجل من المحدثين طبعا قاضي رحمه الله, الله. تعالى وعلى إثر عودته عام عليه في وعمره يوم ابن 32 عام نعم هذه في اشاره الى الاعتراف بفضل اهل العلم والالتفاف الناس حول اهل العلم لك زمان وخصوصا زمان ان لا ينتفتون الى اهل العلم ابدا ها ما يعرفش ان العلم الا لما كيوقع عليه لما توقع عليه مصيبه او يوقع في كارثه او يدير شي زبله هم دارها قرع خنزير فيبحث عن من يفك له مسألة. دمك شنو منزلة وأنه مكانته مقدرة خير لا بد من اهتمام بالمكش. كان هؤلاء عمن سبق، ولا في جزء منهم كالمشارقة عندهم هذا الاهتمام. المغاربة لا. طبعًا هذا له عوامل كثيره عوامل كثيرة. كانت له عوامل كثيرة من بينها استهانة أهل العلم بأنفسهم هو أول شيء. استهدأ. لذلك لو أن أهل العلم صالوا العلم صالهم ولو أنه عظموه في النشو سرعوا ومن بينهم حملت كتاب الله عز وجل هم السبب الأول لما قولهم طلبها كان هذا من بين الأسباب الكبورة التي جعلتنا أن هذا عفقية وفقية ذلك ليس لنفقية أصلا فشوف كيف أن الاستعمار بس كلمة الفقه في غير محلها هذه من الأشياء التي توضع في غير موضوعها إيش كان سمي إحنا الحامل اللي كتب اللي هو طالب كان يقول لي آش فقيه هو ليس فقيها هو حامل آش هو ليس من حمل كتاب الله آش وسمى آش فقيه لأن فقيها قول النبي صلى ما يريده الله من خيران يفقه في الدين معناه يفهمه في الدين انتبه وإذا كده كتير من أساءوا إلى ما حملوه وهو القرآن نفسه ه وهذا أعظم محمول هو كتاب الله جل وعلا في ذلك صار يطلبون به فصاروا يذلون القرآن متابعي فذلوا أنفسهم بتذليلهم لكتاب الله جل وعلا فدبلوا من دمي نرفع النفس العفة والصيام فترفع العلم يرفعك الله جل وعلا تهينا العلم يهينا وإن كنت عارنا له ماذا تقول احتذك القيمة عند الناس فقد قاشت القيمة وخصوصا عندما تبدأ يعني للعطايا والهدايا والخبار فرسل فتجد أنه يبدأ يجد الطرقات فيبدأ يلوح أعناق النصوص فيبحث عن المخارج في خير موطينها تدليلا لمن يعطي نسأل الله العفو والعافية والسلام هذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فدين الله مصروف ولا بد من صنايته لذلك كان العلم كان رفعة وكان من الأمثلة التي يقولها أهل العلم والحكماء يقول لا تنظر الذهب على الخنازير شوف العبارة لا تنظر الذهب على الخنازير ما تيجي جبل الذهب وتمشي عند الدهاء وتقولي ماش وتلوح لي مدح غير عارفوه؟ لا. إيه فارق بين مدحه وبين لا. ما غير فارقش؟ في ذلك لابد يقولك لمن يُقال إلا لمن يكون صاغيا له متعملا له آه يعرف ما يلقى إليه. هذا هو بل الإنسان خصو يفهم. ودريسه مهانا فيه كما يظن البعض لا بل المفروض أنه يتبع هو إلى ماذا؟ إلى ضلجة أن يكون ممن يستمع القول فيتبع ماذا؟ أحسن. أحسن. لم يستمع القوم فيتبع أحسنه أشبه حكذاً بقذب الآن يقرأ القرآن واللغط في المجلس سبحانه وتربيه العظيم هذا الذي يقرأ ماذا؟ هل عظمت كلام الله؟ يوده يهد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نحن نحن الآن شعائر البيئة ها؟ نادرا في الاحترام بدأ يقل أشياء وتقل ولا زال في كل ما جاء كلما دخلت أمة لعنت أختها نسأل الله العفو العفو الصلاة في ذلك ما تيش احترام لما شائد وإن الآن بدين الله وشدو الواقع بل وإننا نضحك بل نتفكى في المجالس باش بالحديث عن الدين وعن أهلكنا ولا بالله ولا يعلمون ان الاستهزاء بالدين واهله من نواقض لا اله الا الله إله. الناس في ها واحد ها يقول حيا تعلم بأنك تستهزئ بدين الله خلي شخص يقول بماذا بالسنة التي فرضها الله جل وعلا عليك ذلك جوبهم سيدي المساله حتى الحجاب التي تحتاج المره هذا شرع انزله الله عز وجل ويجالك تضحك بغيرها بغيره وهذا الضحك اللي لا كذب فيه سيكون واقع ماذا الخبير وكذلك شريك هذا منزول عليه اللعنة والعياج بالله فقال لي لا باش نبحكم واش تسمع خبيرة جديدة لخرة بقى دي الفين و تلطا كالتحق على رسل لا تسمع لأحد إن, أن يلقي مثل هذا على مسامعك لأنك مشارك في الإتم تسمع انت وصف لا باش نبحكم لقلنا شيئا واقعا ها لو اما لك... ان كتاون فلذلك الويل ثم الويل ثم الويل اسمع حلو ودك الويل ثم الويل ثم الويل من كذب ليضحك الناس ويلك يا ابن الرمي كله كذب على, على الشرح ناهيك عن دين الله قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم استعذ لا تكفروا قد كفرتم بعد ايماننا ديشعائر الدين دي مافيش مافيهاش لعب كيف ضحك ها ما كنضحكوش نحكوا على هاد المدل نحكوا على النقيه نحكوا على انتبه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى كل من له علاقه بشرء الله كسب الدراش ليس محل السخرية ولا الضحك كنا نخوض ونلعب كنا نخوض ونلعب انتبه معا. ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتى أجلسوه للشوء وفي أواخر السفر من عام خمسة عشر وخمسمائة عياد قضاء السبتة فكان طوال مدة توليه حسن السيرة محمود طريقة مشكورا خلا أقام جميع الحدود على ضروبها وارثئة بأنواعها طيب هذه كلها يبين أنه ما ناله من ولاية ولا شك فهو أحق بها لأنه أهل العلم هم أحقوا بالمسائل التي تكون لبنينه شرح الله جل وعلا نعم تنال علماء عليه وفي صفحة سنة 11 وثلاثين تنال علماء عليه صفحة التي تبع قال خلف نش... ابن بشقوال هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفعل سقبيا بسبب تمدّة طويلة أمد السيرة فيها ثم نقل عنها إلى غرناقثا فلم يطول فلم يطوي بها وقدما علينا وقدم عليه وكتب قرطبة أخذنا عنه وقال قاضي طبعا ابن بشقوال هذا من المحدثين وأخذ عن القاضي عياط رحمه الله تعالى وهو يحكي لنا من تلاميذه فمن اخذ عن احد صار من تلامذته وصار الاخر عنه من مشاء وقال قال القاضي شمس الدين في وفايات الاعيان هو امام الحديث في وقته وعرف الناس بعلومه طبعا ما قلنا كان من المحدثين وله كتاب في ذلك إكمال على فوائد مسلم أو بفوائد مسلم وهذا كتاب طبعا شرح فيه صحيح مسلم وكان هو النبذي وتكلم عن الرجال ولذلك كان من المحدثين وهو إمام الحديث في وقته نعم وبنحوه اللغة وتلامعه وأئيائه وأنسابه نعم وقال المقري في أزهر الرياض وكان قاضي أبو الفضل وكان قاضي أبو الفضل كثير الاعتناء بالتقليد والتحصيل قال ابن خاتمة كان لا يبلغ ش ولا يبلغ مداه في الاعتناء بالصناعة الحديث وثقي في الاخبار العلم مع حسن التفنن فيه طبعا الاهتمام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدب من الدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمييز الصحيح من الضعيف هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم او ليس من قوله ويدرك كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهيا الله جل وعلا رجالا هم اهل الحديث هذم الرجال هم اهل الحديث فإذا يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما يسمي لها طبعاً نفوه وإذلك يقول هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر من ذلك ما يسمى بالعلل العلل والعله في الحديث هذه من المسائل الدقيقة لم يبرز فيها إلا لمن يعد على رؤوس الأصابع يعني في علل الحديث منهم البخاري رحمه الله تعالى والدار قطني هؤلاء طبعا وكذلك ابن معين واحمد بن محمد هذو الذين كانوا على رؤوس الاشهاد يعرفون علل الحديث ما معنى علل الحديث ياتى الحديث تعرفون انه يشتمل على سند وعلى متن السند هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث هذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سماتنا يسمى متن عند المحدثين هذا الذي وحدثنا فلان عن فلان يسمى الرجال يسمى الرجال عندنا رجال لهم السنة وعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعرف أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آه. إذا جاء اهل الحديث فوضعوا علم اصولا وقواعد لمعرفة الصحيح من الضعف كيف نعرف أن هذا قول مشاشه واحد جلس وحق رجله وكسر الدكال يلتين وعنبو الحام وشوف الأحاديثنا ومسيبو عملنا وقال أفغل لي أرى نزو هذا صحيح هذا ضعيف إنه وكي نعبوشا ده ليس نعيم هذا عين ولذلك لا بد قام التقنين فيه قواعد وعصول تمشي عليها في تصحيح الحديث وتضعيفه إذا النظر في السمت والنظر في المتن وما ومتعبوش المسألة سهلة باش تشوف كيف أما الله قيد هؤلاء لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلك انت نقية هذا قول رسول الله هذا ليس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسب إليه فإذلك تركوا الوضع والضع وذلك يقول فلان هذا حدثنا فلان من هذا فلان يجلسون في فلانها من هو طبعا يذكرون وفياته ولادته متى توفي. الذي حدث عنه هل كان من شيوخه او ليس من شيوخه هل لقيه ام لم يلقاه هل عاصره ام لم يعاصره شوف باش يجوا لك الحدي بوجه يسمع منه لما سمعش منه ولاش ادعى انه سمع منه فكذب علينا بذلك فيعرفونهم بل يقولون مقت موته ومقت حياته هذا وسنة هل يمكن معاصرة ام لم يمكن شوف الضيقة فيهم وصلوا أه؟ ولا الكمبيوتر أه؟ دقة في معرفه هؤلاء وهؤلاء كيف يحفظ الكسرات في يعرفه برجاله و ب... ب... لا لا لا لا. القبائل والبلدان يعني من أي منطقة هو ثم يبدأ في وفاياته والمو... المواليد ثم يعرف بعد ذلك هل من شيوخي أو ليس من شو وهل تتلمذ عليه أو لم يتتلمذ عليه؟ فانظر إلى الدقه ثم ينظرون في الشخص نفسه كيف كان؟ هل كان كذابا؟ هل كان وضاعا؟ هل كانت طبعا طعم في عدالته يقبل منه الحديث أو لا يقبل منه الحديث؟ وين عاصر؟ وان سمع منه؟ شوف كيف وصل إلى درجة عد. وإذلك كما اثير كما أخبر أحمد أنه كان يحفظ ألف ألف حديث. عرجني ألف, ألف حديث مليون مليون. مليون حديث اصحاب الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مليون حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مليون حديث برجاله يعني السند سند انت دير على الاقل ان في السند خمس الى رسول الله شحال ولادنا خمسه ديالها مليون خمسه ديال المليون انتبه غير الحديث طيب خمسه ديال المليون هؤلاء يحفظهم ببلدانهم ويحفظهم بوفايتهم وموالدهم لا يعني شيء عجيب جدا قيد الله عز وجل الناس يعرفون ومع ذلك يقول ينظرون في الحديث يقول الحديث صحيح الحديث هذا عفوا السند لا غبار عليه فلان معروف وفلان معروف وفلان معروف ومعروف اه كله طبعا يقول السند كله ثقات بقي النظر في المتن. لما كيجيش حكروه على المكتوب بمجرد السند فقط يتكلم مسا تنبى يقول اذا تجد ان اهل العلم يقول صحيح الاسناد ما كيقولش الحديث صحيح اذا قال الحديث صحيح معناه سنده ومتنه اذا قالك صحيح الاسناد معناه ان صحيح المتن بقى فيه الكله ما قال له غير صحيح ولكن انما الصحه في ماذا في السند الحديث بقى النظر فيه لاهل العلم اول اللي قلنا النظر لأ لاهل العلم اش النظر فيه لاهل العلم تقولك الحديث صحيح ثقات غبار عليه إذا رحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول لك بلاسف مثل البخاري كما قلنا أو الدارقطني القطني أو الإمام أحمد أو ابن معين فيقول الحديث هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل يا رجل فنقول نحن ما هو سند ثقات يقول نعم السند لا إشكال فيه بقي النظر في المد ها مثل هذا القول لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. كيف عرفت هذا انت ما قلتش علاش اذا كما قال اهل العلم كان ضرب من الكهانه علاش لانه باش يشتغل يحفظ الان مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الدم ديالو كيدري بحديث رسول الله فيعلم قول رسول الله من غير قول رسول الله يعني معنى ذلك الحديث هذا الذي هو التركيبه تركيبه القول هل هو قول رسول الله أم ليس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حما تلون السيرة في كل شيء عنده دابل هو كان قلوس عن الخبعة كيف يشد الفلوس و يدير لك في حلوكو يقول لك أدمها شوشة و يدير لك ها و يقول لك تصحيحة أو كتلقاه كي يجل لده و يلوح و يسمع الصوت صوت معين يحفظه هو ما شاف موهن فعندما تحدث صوتاً معين يقول هذه هذه صحيحة هذه نزيفة بس عرفت أنت يقول لك هكذا خبرة معناه بكثرة في سماعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يعرف قول الرسول من غير قوله فمن ذا بالآن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وإش هذا قوله أو ليس بقوله فهذا ما يسمى بالعلام علام الحديث وهذا من أصعب العلوم في علم الحديث ولا يناله إلا من كتب الله سبحانه وتعالى ولذلك كلنا كانوا يعدون على رؤوس الأصابع ولذلك يقولون الحديث معلول ويتركون الحديث معلول فعند التحقيق من جاء بعده بعد البخاري وغيره وجدوا فعلا أن ما قال فيه البخاري أو قال فيه فلان معلول وجدوا أن فعلا طريقا أو طرقا أخرى وجدوا بأن الحديث فعلا فيه علّة سبحانه رسول قرم مالول بعد اجتمع حساب قالوا أنه في حيوه بذلتاً وفي هذا القدر الكفاية إن شاء الله تعالى لحصة القدر بإذن الله وعلى جعل أعيكم من الدين السلمان القلش التلون حسنا إليكم الذين هداهم الله إليكم الألباب وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين